تذرف دموعين فراق وتلعنص صده تذرف دموعين فراق وتلعنص صده وتحدني إلى الطريق المظلم الحاليك وتحدني إلى الطريق المظلم يا وجد حالي عليك ويا ذري حالي تقصر عشكا بنيت وانجفها أدى فواب تبرقعك وحرست شاء لا ما مرت العجرة على ظلك ولا تذكّر تجعرا عندك عيد شعر يباين غلاك ويا طرب ص. ولا تذكرت كانت حزن واقف قد لا صرت تشكي علي من عمك وخالك نسيت ما دام عشاه تزرع لا مر طاريك ولا شانت أحواليك وانسيتي عن مسندك في ساعة الشدة وانسيتي عن شاك صدرا كان مدهالك وبك وعن والد مجاعر زادقه ما قال لا عليك الله يعيننا الخوف ويا العنا الصاد والله يا Go, oh, yeah.